اتَمَّنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْ وَمِنْ طَبْعِهِ كِتَابٌ سَائِمًا وَرَحْمَةٌ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ الْمَوْعِدَ فَلَا تَكُفُّ مَرِيَّةَ مِنْ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ من أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهد هؤلاء إن الذين كذبوا على ربهم ويقول الأشهد هؤلاء إن الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هم كافرون